لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا, أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم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 فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون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 وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طال أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أقصى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَرْلَى يَسْعَى أَجْرَهُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لي لَا ولكن اصبحت افضل من اجل ان تكون من دونه آلهة ان تكون يرد من اجل لا تكون افضل من اجل ولا ينقذون ربكم فاسمعون قيل دخر الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أزلنا على قومه من بعده من جند من السماء, من جند من السماء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 إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حببا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 وَإِذَا قِيلَ لهم اتقوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ Samen met de volgende spreker van de commissie. We hebben het over de volgende spreker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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجههم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولهم من رب الرحيم وامتازوا اليوم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون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 وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم Verschillende dingen En wat niet كان حي ويحق القول على الكافرين أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما, أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها فهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون والتخذوا من دون الله آله تلع لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا إحزن كقول فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربيه قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم جِر للْأَفْضَلِ آراء فَإِذَا أنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يخلق مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إن Sjij hebt een beetje een beetje een